بسم الله الرحمن الرحيم الا اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة عصبه تسلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه وما اذن نائمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريه فيها سرر